إن الحمد لله نحمدُه تعالى ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا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 إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى أهدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتُها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة أيها المسلمون إننا في مثل هذه الأزمنة والأوقات التي يعاني فيها كثير من المسلمين المرارة والآلام العظيمة من فرقة واختلاف ومن تشبه بأعداء الإسلام ومن ذل ومهانة لأمة كانت هي الأمة العزيزة من أجل إذا ينبغي أن تعلم أيها المسلم من أين أوتي المسلمون ولا بد أن تعلم أيضا من الذين تسببوا في شتاتهم وضياعهم الذين تسببوا في إهانتهم وإذلالهم أيها المسلمون إننا أمة عزيزة بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب الخليفة الراشد نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإني بتغين العزه في غير الاسلام اذللنا الله لقد بتغى كثير من المسلمين العزه في غير دينهم الذي تضى الله لهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا عند الله الاسلام وهؤلاء طلبوا العزة في غير هذا الدين فأذى الله ومن يهن الله فما له من مكرم تأمل أحوالهم تبعية لدول الكفر تشبها وتقليدا تبعية لليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون لقد أذل كثير من أهل الإسلام أنفسهم وراء دول الغرب والشرق من الكافرين من المنافقين والله عز وجل جعل العزة لله ولرسوله لذا علينا أن نعلم مدواء ومدواء وعلينا أن نعلم ما الذي يدبره أعداؤنا بل مكر الليل والنهار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب منه بعض أصحابه وكانوا حديث عهد بجاهلية اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهي شجرة السدر يُعلِّق بها المُشْرِكُون أسلِحَتَهُم تَبَرُّكًا لقد كان الصحابة على جاهلية قريبة فطلبوا مثل هذا العمل الذي يُضُضِي إلى الشرك لكنهم كانوا معذورين لقرب عهدهم بالجاهلية ماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون والذي نفس محمد بيده لتتبعون السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا هم نعم لقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيجري لهذه الأمة وراء الغلب الكافر من اليهود والنصارى مزقوهم إربا إربا فرقوا شملهم قطعوا أوصالهم والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ويقول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست في شيء تفرقة وشتات أملأه الغرب الكافر على ديار الإسلام جماعات وأحزاب فرق شتى كل يدعي وصلا لليلا وليلا لا تقر لهم بذاك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرق وافترقت النصارى إلى 72 فرق وستفترق أمتي أمتي أمة محمد تفترق الجماعة الواحدة الصراط الواحد السبيل الواحد يفترق وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرق. اسمع يا مسلم اسمع يا مسلمة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي روايتين الجماعة لقد رضي أصحاب الأحزاب والجماعات بأن تعذب الأمة بالافتراق وأن تشتت الأمة بهذا التمزق من أجل ماذا؟ أنت أنت يا من تدعو إلى الأحزاب والجماعات يا من تنتصر إلى ولاء ضيق تعمل لأجره لماذا تمزق؟ أمة الإسلام أيها المسلمون إنه التأثر بالغرب والتباعية للغرب فما قاله الغرب الكافر قالوا نعم لبيك لبيك ولذا فرضوا على أهل الإسلام ديمقراطية الكافر وأن يحتحكم الشعوب نفسها بنفسها فيا لله العدم أين كتاب ربنا؟ اين سنه نبينا اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن قولا من الله ومن احسن حكم من الله لي حكم من الله لقومي يقينون فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أمن الغرب الكافر أن يكونوا جماعات وأحزاب من أجل العملية السياسية ومن أجل الانتخابات فتفرقوا كل عشرة نفر جعلوا حزبا جماعة ولا آت ضيقة اشتروا ذمم المسلمين واستخدموا مال الله في هذه الأمة فمزقوها إربا إربا قطعت الأوصار لأمة واحدة إنما أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون معاشر المسلمين غرب يوم لي على أهل الإسلام فلبيك لبيك والسمع والطاعة لك وكأنهم ما علموا كتاب ربهم ولا سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا هؤلاء اعتصموا في الساحات اعتصموا في الطرق اعتصامات مظاهرات انشقاقات كل هؤلاء يسيرون وراء هذا الغرب الكافر الذي حكم على بلاد الإسلام ألا تطمئن وأن تجتمع وأن لا تقع بينهم المودة في الإسلام المحبة في الإسلام إن كنت معنا فنحن معك وإن لم تكن معنا فالعداوة الأبدية دماء وأشلاء وخيانات وظلم وجهور وانتهاك للحرمات كل ذات من أجل أن نصل إلى سدة الحكم لعبة مكشوفة علمها صبيان المسلمين أطفال المسلمين علموا أن هذه الجماعات وإن رفعت شعارات الإسلام فهم كذبة فهم كذبة الإسلام هو أن تعبد الله رب العالمين بما زاء به محمد لا بما يقوله الغرب أو الشرق ولا بما توليه الرغبات الحزبية والولاءات الضيقة والأطماع في كرسي الحكم فيا لله ما أعجب أمركم لو كان الحكم من مهماته الدعوة النبوية الرسالة النبوية ألم يعرض على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد يقول كفار قريش في مساومة رخيصة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يترك دعوة التوحيد يا محمد لو أردت أن نجعلك ملكا علينا ملكناك يا محمد لو أردت أن نجعلك أكثرنا أموالا أعطيناك يا محمد لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك هل قال النبي؟ اجعلوني ملكا عليكم حاكمة رئيسة لا لم يتأهل المسلمون إنه بنى دعوته أن أعبد الله واجتنب الطاقة بنى دعوته يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بنى دعوته بعبودية الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا العبودية التامة الشاملة لا عبودية الحاكمية ما علم أرباب الأحزاب ما عرفوا من دين الله إلا الحاكمية الكراسي يحلم بها يقضة ومنامة ومن أجل الكرسي تراق الدماء تقطع الأشلاء يذهب شباب الأمة في أغراض دنيئة شعارات زائفة شعارات زائفة براقة من أجل أن يخدع الأبرياء أيها المسلمون كبارا صغارا شبابا فتيات لقاض قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلدغ المؤمن لهؤلاء ضغ المؤمن من زحره مرتين فما لكم تلغون ما لكم تلغون الليل والنهار دعاه ضلال امهات وشار يجرون ابناء الاسلام الى متاهات تراق فيها الدماء اوفي لكم, لكم من اجل ماذا من اجل ماذا أف لتلكم الكراسي ولتلكم المناصب ولتلكم الأموال التي صار دم مرء المسلم التراب وأغلام الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا يلذغ المؤمن من زحر مرتين يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ارجعوا إلى كتاب ربكم ارجعوا إلى دينكم فلن ترفعوا الذلة والمهامة والصغار إلا بالرجوع إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد صدق مالك ابن أنس أين أنتم أيها المالكية أين أين لقد صدق مالك ابن أنس إذ يقول إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول صار اليوم أول و صار أول و ليس متحضرين إنهم لا يعلمون عن سياسة شيئا سياسة كالتافية تحت الأقدام تكذب ولا تستحي من الكذب أيها الناس معاشر المسلمين لا تخذعوا الأوراق مكشوفة وبات الأمر جري الكل يبحث عن المناصب الكل يبحث عن الكراسي دعوا الإسلام دعوا الإسلام دعوه دين النقية صافية دين الفطرة يقبل عليه أهل الإسلام كبارا وصغارا دينا لا يمكن أن يكون غرضا لأحد كائنا من كان لا يمكن أن يكون ولاءا ضيقا وحزبيات عفنة لا يمكن أن تتخذه مطيئة كي تصل إلى كرسي الحكم دعوه أكشف النقاب أكشف القناع عن حقيقة دعواتكم البائسة دعوة الإسلام ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلاً بالتي أحسن معاشر المسلمين كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله معاشر المسلمين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم معاشر المسلمين وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصر الله ينصركم أقيموا التوحيد الصادق في قلوبكم أقيموا الاتباع الصادق لنبيكم سيروا على مناجي أسلافكم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إنني لمشفق على كثير من المغرر بهم المغفلين مطية روس أهل البدع في الشرق والغرب يعمد إلى دول الكفر ويعيش فيها حقبة ثم يجر قروبا بريئة من أبناء الإشلام فتراهم في الأزقة في الساحات في الطرقات ماذا تريدون إن أهل السنة والجماعة لا يحابون أحدا لا حاكما ولا محكومة يعتقدون أن الجميع حكاما ومحكومين مفتقرون إلى دين الله ملزمون بأحكامه فمتى ريت صاحب سنة؟ عند أعتاب متى رأيت صاحب سنة أرى قدماء المسلمين وهتك أعراضهم متى رأيت صاحب سنة تجتذب الأهواء في قنوات فضائية أهابطة يا مسلم يا مسلم لماذا يغرر بك لماذا تلذق مرارا لقد كذبوا وفجروا لا قيام لبلادنا إلا بتمسك صحيح بكتاب الله وبسنة رسول الله فلا للحزبية المقيتة ولا للتفرق ولا للعصابات المجرمة التي تسعى إلى تقطيع أوصار البلد المسلم إنما تمسك صادق بكتاب الله وبسنة رسول الله علينا أن نعنى جميعا بالإقبال على ربنا لأنه سر سعادتنا وطمأنيرتنا إن مسلما واحدا صادقا يدفع الله به الشرور عن بلادنا إن من عباد الله أشعة أغبر لو أقسم على الله لأبر إن دعوة أهل السنة دعوة تعنى بالعلم النافع تعنى بإداية الخلق تعنى بإداية من ضل عن السبيل تعنى ببيان الحق بأدلته ليست دعوة رموز ولا أزنحة عسكرية ولا خطط في ليالي مظلمة إلا ولا تدبير من أجل أن يصلوا إلى ما يؤملون دعوة ظاهرها كباطنها يدفع عنهم ربهم والله يعصمك من الناس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألتك فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعات الأقلام وجفة الصحوف إننا ندعو كل المسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم لا نقول لكم اتبعونا فمن نحن؟ من نحن؟ حتى نتبع إنما نقول اتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون لا يجرونك لا يجرونك إلى حزبياتهم إلى دعواتهم الكاذبة الإسلام الإسلام حاكمية الله حاكمية الله شريعة الله شريعة الله وهم كذبا لا تصدق حزبيا فهم كذب. إنما يريدون بهذه الشعارات أن يستميلوا عواطف المسلمين ويدغدغوا مشاعرهم الآن اليوم قد بان لكل مسلم أنهم مخادعون ما بقي إلا أن نعود جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا فأما الزبد فيذاب جفا وأما ما ينضع الناس فيمكث في الأرض اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اولياك اللهم ارفع رايه التوحيد اللهم اوقف شرورهم اللهم اوقف شرورهم اللهم اوقف شرورهم ومكن مكن للتوحيد والسنه في ربوع هذا البلد وفي بلاد الاسلام جميعا وفي العالم اجمع